لا يستوي القاعدون من المؤمنين ويرؤوا للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فَضَلَّ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَائِدِينَ دَرَجَةً كُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا درجات منه ومغفرا ورحما وكان الله غفورا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 أَلَا لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَانْفَتَحُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَا النمو وساءت منصيرا اضلل المس طوب عن فينا من الرجال والنساء والذان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً وفوراً ومن يُهَاجِرْ فِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ في الْأَرْضِ ஜிஃபிசில ஜிதூ மே من إلى الله ورسوله ثم الموت فقد وقع சூலிங்கி على الله وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَحِيمًا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقُصُرُوا مِنَ الصَّرِ وَانْتِقْفْتُمْ أَيْنَ فِتْنَنَا كُمْ لَن يُنْكَفِرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا